خذوا بالكم المعنى ربنا بينزل المطر على ارض الأرض دي فيها بعض القاذرات فتكون فيه الحبة والحبة في الأرض فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر الحبة في الأرض والأرض فيها بعض القاذرات ينزل المطر الحبه تهتز وتخضر رغم ان فيها واللي حواليها حاجات كتير ممكن تفسدها هو ده قلبك وهو ده القران فاذا نزل القران على قلب القلب ده مليان رواسب جاهليه القلب ده مليان دنيا القلب ده مليان من اثر الذنوب والمعاصي بقى عليه ران وتشتكي وتقول مش لاقي قلبي وتشتكي وتقول قسوه قلب وتشتكي من اثار الذنوب اللي على القلب فبيقول اذا كان المطر ينزل على الحبه تخضر القران بينزل ما بيطلعش ليه معان الايمان من قلبك فيا حملة القران ماذا زرع القران في قلوبكم اين صاحب الصورة اللي حافظ الصوره حتى أين صاحب الصورتين؟ ماذا عملتم